شكرا شايفنا الكريم بارك الله فيكم هل يصاب الشخص بالعين أو الحسد من خلال رؤية صورة الله وإن كان الشخص الذي نظر إلى الصورة لا يعرف من في الصورة هل هذا الأمر صحيح بارك الله فيكم يا أخوان نسبة العين يشترط فيها الرؤية يجب أن يراك العائل لكي يرميك بالعين أما أن يدميك العين وانت مش قاعد الأمر هراه ما فيش أن قال قائل ولكن الأعمى يربي بالعين والأعمى لا يرى فكيف نخرج من هذا المأزق يا شيخنا فنقول له أن الأعمى ينظر إليك بعين مخيلته فإذا سمع صوتك وأنت تغني أو ان سمع صوتك وأنت تنشد أو أنت تقرأ القرآن او سمع صوت حلب بقره او سمع صوت مثلا اي صوت صوت سياره قوي كانه عندما يسمع الصوت يتخيل السياره فإذا تخيل السياره خلاص كانه شافها يرميها بعين واضح كذا هذه ان شاء الله امور يعني واضحه فالعين يشترط فيها اني نشوفه الحسد يشترق فيه اللقية يا أخي الكريم ولو دي مرة العين كل مرة ما نفعش نرميك بعين ونسافر أنا من نطلع من من التنظامة نعدي الأرجنتين نقدم نفيك من عين من غادي لا لكن الحسد ممكن حسد ممكن أراك مرة واحدة نحسدك تكوى ما بيني وبينك علاقة أثيرية حبال أثيرية كل ما سمعت عنك خبر حلو أو كل ما رأيت عنك شيء كويس حتى في الماسنجر أو حتى في صورة أو في كذا أننا نحسك فتتأثر. والتأثر الله يتفق على أمور كثيرة جدا. هذا فيما يتعلق بالعين والحسد. إذا العين استوى فيها الرؤية ومسة الأعمى كما ذكرنا والله تعالى أعلم.